عباس المك خدام وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس المك خدام وحسين يا شيخ العام والقاله وما يقيموها من خرص ومن شافوها هل من منافس عباس هل من منافس, هل من منافس كسران كل من عاند للطامة جارة يحجي البيت من الجامة ما يدري بحسين الشيرة بزلامة متسي المجالس نسحق على عظامه وزماط صارت بزماط وعباس كان الرباط هل من منافس عباس هل من منافس عباس اجلس نوحا هاي راجع روحا بروحا هل من منافس عباس هل من منافس عباس سلم وحسين يا شيخ العام هل من منافس عباس هل من منافس عباس. غلطان كل من ما نزل ويانا قلبه عالية وصيفة ويعدانه اهل المواكب يبقى عالي لوانه الشاعر نكفى احنا لسانه وانت المجالس يا ناس تربات عمنا العباس هل من منافس عباس هل من منافس عباس الاولى الدنيا كلها اندارت هل من منافس عباس هل من منافس عباس وحسين يا شيخ هل من منافس هل من منافس أهل المصاحف عالروم احشانوها وريج قالوا هالسنة يلغوها هل من مناصر والزلم سمعوها سنسال صار كربلا وركضوها والقال ملغض وريج يلقانة غصة كل ريج هل من منافس هل من من منافس والحد تحلين اسنونا فالباجر يذكرونه هل من منافس حباز هل من منافس يا شيخ العام هل من منافس هل من منافس حباز يا باجر من كمر من داره جعلي وتسحق تسحق علك ناره اهل المواجع قول دقت غاره يا عانت فدعه القباره تطبيق ينزل والشور ما عدنا واحد معذور هل من منافس هل من منافس والجاله وما يقيموها من خرسه ومن شافوها هل من منافس هل من منافس